وترى الناس س ك ا ر ا وبهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد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 يدعو ل م و س ف ع ه لبئس النابلسي م و ئ س ا ع ر إن ا للعلوم ه يدخل ا ن ا ل ا ر إن ا ل ه ا يريد م كان ي ظ ن وأن ل موسوعه النابلسي ل ل ه في ا د ي والآخرة فليمدد س ب ب إ ى ا ل م ا ق للعلوم ا يغير و ك ذ ل ك أ ن ز ل ا آيات بينات وأن ا ل ل ه د ا م ي ر ي ه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 و ك موسوعه ا ل ع ن ا ب و ل ن ي ه للعلوم ه له الله فما ف من مكرم إن الاسلاميه ذ ي ن ك ف ر و ق ض ع ه م ث ي ب يصب من فوق ر ؤ س ه م ا ل ح م ي م ي ص ه ر ب ه ما في ب ط و ن ه م والجلود و ل ه م م ذ ا ع م ن حديد ك ل م ا أ و د ن ا ج ا م ن ه ا و ع ي وذوقوا عذاب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 واذ بل وانال ابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وقهر بيتي للطائفين والقائمين واطمتع السجود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 نذرهم وليطوفوا و و و ف نذرهم ل ي بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه و أ ح ل ت لكم ا ل أ ن ع ا م إ ل ا ما ي ت ن ى عليكم فاجتنبوا الرجس من ا ل أ و ث ا ن واجتنبوا قول الزور حنفان م ش ر ك ي ن به و م ن يشرك ب النابلسي ل ه ف ك أ م خر م ا ء فتخطفه للعلوم الاسلاميه ه ه ف إ ن ن تقوى القلوب لكم ف ا منافع إلى مسمى إلى أجر اسماء الله الحسنى موسوعه ل ى ما ر ز ق م من بهيمة النابلسي أ ع م فإلهكم أسلموا فله إله واحد و ش ر ا م خ ب ن ا للعلوم ذ إذا ذكر ي ن ا ل ه و ب ه و الاسلاميه ص ر ي ن ى م أ ص ا ب ه و ا ل م ق م ومما الصلاة ا ر ز ق ن م ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعار 「今夜は何をしてくれ」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 الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق إ ل ا أ ن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس باطهم ب ب ع ض ل ه د م ت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز ل ل ه ا ل د ي ن و ر محمد راتب ا ل ن ا في ا ل أ ر ض أقاموا ا ل ص ل ا ة وآتوا ا ل ز ك ا ة و أ م ر و ا ب م ل م د راتب و ه النابلسي م ق م محمد قوم ن وعاد و ث و وقوم إ ب ر ا ه ي م وقوم ن و و أ ص ح ا ب مدين م وكذب و س ى ف أ م ي ت أخذتهم للكافرين فكيف كان ثم فكأي موسوعه ن ق النابلسي خ و ي للعلوم الاسلاميه ا س و ا في الله أ ض فتكون م قلوب يعقلون ب ه ا أو ذ ا ل ح س م ع و ن بها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 وكأي م ن قضية أمليت لها و ه أخذتها ي ظالمة ثم و إ ل المصير قل ي يا أ ي ه ا ا ل ن ا س إنما أنا ب ل ذ ي ن آمنوا للعلوم ا ه م مغفرة ر ر ز ق ك ي و ا ل ذ ي ن س ع و ا ف ي آ ي ا ه لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي م وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إ ل ا إ ذ ا تمنى القى الشيطان في أ م ن ي ت ه فينسخ, فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آ ي ا ت ه والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان ف ت ن ة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسيه قلوبهم ا ا ل ل ظ موسوعه ي لفي بعيد ن شقاق ل ل ل ي ي ع م ا ذ ت النابلسي ح ق م للعلوم ن و الاسلاميه ط م ت ق ي م و يزال الذين كفروا في كفروا ر حتى تأتيه الساعة بغتة حتى تأتيه الساعة موسوعه النابلسي للعلوم ح في جنات ن و الاسلاميه و اسماء ف الله ئ ك م ع ذ ا ب م ه ي ى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم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 شركه الهدى شركه إلا دعويه غ ل ر ربحيه م ذات ك م ث م يحييكم إ ن ا ل إ ن س ا ن ل ك ع ر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 الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يصيب ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصيب واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ي ك ا د و ن ي س ط و ن بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت <تصفيق> ن ا قل أ ف ا ن ب ئ ك م بشر من ذلكم ا ن ا ر وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها ان فاستمعوا له إ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا د ب ا ب ا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز ا ل موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ن الله بصير. يعلم ما بين ي ر ي ه م م و الهدى خ ف م و إ شركه دعويه ا ل أ م ر ا أ ي ا ا ل غير ن آمنوا ربحيه ذ ا س ج مضمون اجتماعي ر و ف ل ل و ا ا خ ر لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لتائبكم ابراهيم ه وسماكم ّ المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهدا ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ تكونوا و ا ا ل ز ا ة ا ص بالله قد امنتم المولى بهذه الطريقه فانتم ل ه ذ ه ا ل م من ا د ة م و ق ع ن د ا ء ا ل إ س ل ا م w w w i بهذه c a l l c o m